بَنَسْتَمْتَعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالُوا إِنَّ مَقَامَكُمْ خَالِدُونَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِالْعَدْلِ وَأَهْلُهَا غَاصِبُونَ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 قوم آخرين إنما توعدون لآك وما أنتم بمعجدين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا آتَاهُ اللَّهُ بِدَأْمِهِمْ وَآتَى لِشُرَكَائِه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 عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا آبه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فقراء عليه سيجزيهم لما كانوا يفتون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا واين يكن ميتا فهم فيه شركا سيجيز وصفهم